وإذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدَّهُ وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء إما بشر به أيمسكه علىه من أم يدسه في التراب ألا ساء أما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثلا السوء وللله المثل الأعلى وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنثتهم الكذب وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَلَّاهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا نزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.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 فلا تضربون الله الامثالا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون